هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ا ل ب ل ة ا ل آ خ ر ة ان هذا إ ل ا اختلاق أ ا ن ز ل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 وفرعون ذو الأوتاد ث م و د و ق و م ل و ن ا ب ا ل أ ي ك ة أ و للعلوم ئ الاسلاميه كذب الرسل فحق ق ع ب و ا ن ظ ر ؤ ل ا ء إ ل ا صيحة و ا ح د ة ما ل ه الحسنى م ف ق ا موسوعه النابلسي قطنا ق ل ل ع ل ى م الاسلاميه ي ق و و و ن ذ ل د إ ن أواب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 إ ذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفخصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا إ ل ى سواء الصراط إ ن هذا أ خ ي له تسعون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 ليدبروا آ ي ا ت ه وليتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافي ذات الجهاد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 قال رب اغفر رب م و ي و ع ه ا ل ا ي ن ب بعدي غ ي لأحد أنت من إنك ا ل و ه ا ب ف س خ ر ن ا للعلوم ه ا ر ر ي ح ت ج الاسلاميه ي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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى رحمه منا وذكرى ل أ و ل ي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث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 وانهم عندنا لالى المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليسع ا وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن م آ ب جنات ع د موسوعه مفتحة لهم ل ا أ ب ا فيها ب متكئين ي د ن فيها بفاكهة كثيرة وشراب و ن د م ق ا ص ر ا ا ت ل ر ف ت ن ا ب ه ذ ل س ا ت ل ع د و ن ل ي و م الاسلاميه ح س ب إن ه ذ ر ز ق ن ا من شركه ا ل ي ن ل ش ر مآب ج ه ن م ي ص ل و ن ه ا غير ربحيه ذ ا فليذوقوه ح م ي م و غ س ا ق وآخر م ن شكل أ ز و ا ع فَذَا فَرْجٌ م ق ت و م و ع ك ه النابلسي ب ه م للعلوم ص ا ل و ا س ل ا ر ي قالوا بل أ ن ت م لا مرحبا بكم أ ن ت م قدمتوه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا, هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 م ن خلقتني من نار ه و خ ل ق ت ه من طين ق ا ل فاخرج م ن ه ا فإنك ر ج ي م وإن ع للعلوم ي ك ت إ ى ي ا ل د ي ن ق ا ل رب فأنظرني إ ل ى يوم يبعثون ق ا ل فإنك م ن ن ا ل م م ؤ ي ن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 ومن من تبعك منهم أجمعين تبعك قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو إ ل ا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين